بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم اللذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد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 Inn Rabbak labir mercaad, fa اذا مبتلاه ربّه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، واما اذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا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 وجاء ربك والملك صف صف وجاء يوم إيف بجهنم يوم إيف يتذكر الإنسان وأن له الذكراء يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيوم إيف لا يعذب عذابه ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنه ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي